والشريعة قاد جارا والعلم من تلك الرحاب تفاجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ميلانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ثم أما بعد فسوف نبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى وتيسيره في شرح كتاب الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ أحمد بن تركي المالكي قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الباري العشماوي الرفاعي قال الشيخ العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى سالني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب قال الشيخ أحمد بن تركي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وعدها للنجاة من أهوال الآخرة وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ذو المعجزات الباهرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن عاونه وناصره وبعد فيقول العبد الفقير الحقير المضطر لرحمة ربه القدير الصمد أحمد بن تركي ابن أحمد إمام البشيرية المالكي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين بمنه وكرمه آمين وقد التمس مني بعض الإخوان المرة بعد المرة أن ألخص لهم الشرح الذي جعله الشيخ الأجل الإمام العالم العامل سيد محمد ابن محمد ابن أحمد الفيشي تغمضه الله برحمته على مقدمة الشيخ العالم الرباني عبد الباري العشماوي الرفاعي فإنها كثيرة النفع جدا خصوصا للمبتدئين فأجبته لذلك راجيا للثواب بعد التوقف وتكرير السؤال مرارا وبلغني أن عليها شرحا لطيفا للبرماوي مناسبا لغرض المصنف وقد تتبعته وبحثت عنه فلم يتأسر لتحصيله وأما الشيخ محمد رحمه الله فقد خرج في شرح هذا عن قصد المصنف وعسر على أكثر المبتدئين فهمه وهو الموجب لإجابتي للسائلين في تلخيصه ورجاء أن أدخل الجنة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فذكر منها علما ينتفع به وإن لم أكن للإكرام أهلا فقد يكرم الطفيري في محل الكرام لكونهم للإكرام أهلا ثم إني أسلك إن شاء الله تعالى في هذا الشرح أسهل عبارة وأوضح بيان فإن الشيخ لم يجعلها إلا للوالدين خاصة كالذلك لم أرأي طريقة الشارح المشار إليه يعني الشيخ الفيشي بل سلكت به طريقة مستقلة جمعتها من شرح الشيخ وغيره وسميته الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية فأقول والله المستعان قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقد الوضوء وهذه بداية الأبواب قال الشيخ أعلم وفقق الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين أحداث وأسباب أحداث فأما الأحداث فخمسة سلاسة من القبل وهي المزي والودي والبول واثنان من الدبر وهما الغائط والريح قوله باب نواقذ الوضوء أي هذا باب يذكر فيه أحكام نواقذ الوضوء والباب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء وهو حقيقة في الأجسام كباب المسجد وباب الدار مجاز في المعاني كما هنا يعني أن كلمة الباب نقلت من الحقيقة إلى المجاز فهو حقيقة في الأبواب المعروفة كباب المسجد وباب الدار ويكون مجازا في المعاني كما في أبواب العلم وقد شرع الشيخ رحمه الله في تبيين الناقض وتقسيمه بقوله اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين وإنما قال الشيخ وفقق الله لأن العلم لا يكون إلا بتوفيق الله وبتيسيره سبحانه وتعالى كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا دعاء لمن طلب العلم أن يوفقه الله تبارك وتعالى لفهم العلم وعمله لأن النية في العلم لا بد أن تكون خاصة بالذي يطلب العلم وبمن يعلمه العلم فينوي نفع نفسه وينوي نفع غيره هذه هي النية الصالحة في طلب العلم والتي يثاب عليها المسلم قال موفق الله تعالى أن نواقذ الوضوء على قسمين ومعنى الناقذ يعني الذي يبتل الوضوء وينقضه على قسمين أحدهما أحداث جمعه أحداث حدث وحدث أحداث وتعريف الحدث وهو ما ينقض الوضوء بنفسه وهو ما ينقض الوضوء بنفسه والمراد به هنا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد الخارج المعتاد يعني الذي يخرج من الإنسان كالبول والغائط والريح وما ذكره الشيخ على سبيل الصحة والاعتياد وأسباب وأحداث والأسباب جمع سبب وهو ما لا ينقذ الوضوء بنفسه بل يؤدي إلى الحدث يعني أنه سبب الحدث قال فأما الأحداث التي تنقذ الوضوء بنفسها وبدأ بها الشيخ لأنها الأصل بدأ بالاحداث لأنها الأصل وهي الكثيرة الوقوع قال فهي خمسة وتفصيلها ثلاثة من القبل أي تخرج من القبل وهي المذي بذال معجمة ساكنة وتخفيف الياء وتعريف المذي بالماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض أي قيام الذكر وسواء حصل بملاعبة أو قبلة أو تذكر أو نحو ذلك يعني أحيانا يخرج بالملاعبة أو يخرج بسبب التفكير في الجماع أو يخرج بسبب قبلة أو نحو ذلك فإن يخرج منه شيء فلا وضوء عليه يعني إذا حصلت الملاعبة أو القبلة أو التذكر ولم يحصل مزي فلا وضوء عليه وإنما يكون الوضوء صحيحا كما هو لأن العبرة بخروج المزيد حتى ولو حصلت له اللذة والإنعاض فحصول اللذة والإنعاض لا ينقض الوضوء فقط يعني لا ينقض الوضوء بنفسه وإنما لابد من خروج الحدث وهو المزيد والودي بدال مهملة وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول غالبا الودي من الأشياء التي تشبه المني ولكنه يخرج عقب البول بلا لذة وله أسباب قال العلماء سببه إما حمل شيء ثقيل أو سببه البرد أو سببه الإمساك الشديد هذا هو سبب الوده فهذا يخرج عقب البول فهو أيضا من الأحداث وينقضه البول والبول معروف فهذه الثلاثة هي التي تخرجه من القبل أي من مجر البول وأما التي من الدبر فأشار إليها بقوله وثناان من ال الدبري وه الغائط ويطلق حقيقة على من خفض من الأرض الغائط هو هومن خفضظ من الأرض ووس به الخار من تسمية الش بسم محلي يقال الغائط أطلق المحل وأراد الحال لأن الذي يقضي حاجته ينزل إلى مكان منخفض كما كان عند العرب فهو من باب تسمية الشيء باسم محله يعني من باب المجاز المرسل عند البلغيين والقرآن قال أو جاء أحد منكم من الغائط وهذه من الكنايات اللطيفة في القرآن الكريم فلا يستعمل الألفاظ المستهجنة وينقضه الريح سواء خرج بصوت أو بغير صوت فلو خرج من القبلي أو من فرج المرأة فلا ينقض يعني أن الريح يخرج من الدبر سواء خرج بصوت أو بغير صوت فإنه ينقض الوضوء أما لو خرج من القبل سواء من الذكر أو من فرج المرأة فلا ينقض الوضوء ويلغز المالكية فيقولون ما الريح الذي لا ينقض الوضوء قالوا ريح القبل قالوا هذا آخر الكلام على الأحداث يعني إذن فالأحداث خمسة سلاسة من القبل المزي والودي والبول واثنان من الدبر وهما الغائط والريح واما اسباب الاحداث فالنوم وهو على اربعه اقسام قلنا ان السبب لا ينقض بنفسه وانما يؤدي إلى النقض يؤدي الى النقض يعني يتسبب في النقض فا اولها النوم وهو على اربعه اقسام قال المصنف رحمه الله وأما أسباب الأحداث فالنوم وهو على أربعة أقسام طويل سقيل ينقذ الوضوء قصير سقيل ينقذ الوضوء أيضا قصير خفيف لا ينقذ الوضوء طويل خفيف يستحب منه الوضوء هذه الأقسام الأربعة قال الشارح رحمه الله فالنوم وهو على أربعة أقسام أولها طويل ثقيل وهو الذي يخالط القلب ويذهب العقل ولا يدري صاحبه بما فعل فإنه ينقض الوضوء اتفاقا لأن صاحبه لا يشعر بما يخرج منه فلو خرج منه بول أو مز أو ريح أو أي شيء لأنه غائب عن حسه لأنه يخالط القلب ويذهب العقل ويسموه النوم المستغرق يعني أنه استغرق عقل صاحبه وقلبه ولا يدري صاحبه بما فعل فإنه ينقض الوضوء اتفاقا أي من غير خلاف بين أهل المذهب لأن صاحبه لا يشعر بما يخرج منه وكذا قصير سقيل قصير سقيل فإنه ينقض الوضوء أيضا على المشهور قالوا والمشهور عند علماء المالكية ما قوي دليل أو ما كثر قائله ما قوي دليل أو ما كثر قائله ومن علامات النوم الثقيل كما ذكر اهل العلم أنه لو نزل منه فإنه لا يشعر أو سقط شيء من يده كان ممسكا به لا يشعر أو تكلم أحد بجواره فإنه لا يسمعه ولا يشعر به هذا من علامات النوم الثقيل وأما القصير الخفيف وهو الذي يشعر صاحبه بأدنى سبب النوم القصير الخفيف يعني خمس دقائق عشر دقائق ولكنه نوم خفيف يشعر بما حوله يشعر بالذي لا يدخل والذي يخرج والذي يتكلم هذا نوم خفيف فهذا لا ينقض الوضوء اتفاقا لأن صاحبه يشعر بما يخرج منه وبما وبمن حوله ومثله في عدم النقض طويل خفيف يعني أنه ينام مثلا نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات لكنه يشعر بالداخل والخارج والمتحدث وإذا نادى عليه أحد أجابه بسرعة فهذا إن كان طويلا لكنه خفيف لكن يستحب منه الوضوء على المعروف من المذهب يستحب منه الوضوء يبقى إذن النوم القصير الخفيف لا ينقض الوضوء ولا يستحب منه الوضوء أما الطويل الخفيف لا ينقض الوضوء وان كان يستحب منه الوضوء ومن الأسباب التي تنقذ الوضوء زوال العقل زوال العقل أي استتاره إذ لو زال حقيقة لم يعد زوال العقل بالجنون ومعنى الزوال أي استتار العقل وليس الزهاب لأن الزهاب معناه أنه إذا ذهب العقل لم يعد إلى صاحبه لكن المجنون قد يستتر عقله مدة ثم يرجع إليه فلو أصيب الإنسان باستتار العقل ولو ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين فإنه ينتقض وضوء وكذا الإغماء قال الإمام مالك ومن أغمي عليه فعليه الوضوء لأن الإغماء يشبه النوم وصاحبه لا يشعر بما حوله ولا يشعر بما يخرج منه وكذا السكر وكذا السكر سواء كان من حلال كلبن حامض ونحوه أو من حرام كخمر يعني أن السكر يغطي العقل وتغطية العقل سبب من أسباب نقضي الوضوء لأن السكران لا يشعر بمن حوله ولا يشعر بما يخرج منه قال أبو الحسن انما أوجب الوضوء من هذه الثلاثة أي من زوال العقل بالجنون أو الإرماية أو السكر لأنه لما وجب بالنوم أي انتقد الوضوء بالنوم مع كونه أخف لزواله بيسير الانتباه كان وجوبه مع هذه السلاسة أولى يعني إذا وجب الوضوء من النوم مع أنه أخف من الجنون والإغماء والسكر فمع هذه الأمور السلاسة من باب أولى وظاهر كلامه أنه لو زال عقله بهم أو فرح شديد أو غير ذلك من غير هذه الأربعة لا وضوء عليه وهو كذلك عند ابن القاسم يعني لو زال عقله من شدة الهم أو من شدة الفرح فإنه لا ينتقد وقال ابن نافع عليه الوضوء وذلك لاشتراك زوال العقل فلا فرق بين زواله بهم أو غم أو فرح وبين زواله بجنون أو سكر ومن استغرق عقله في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه لا وضوء عليه قاله ابن عمر يعني أن من غاب حبه غاب عقله في حب الله تبارك وتعالى فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه غاب في الأنوار والأسرار فلا ينتقض وضوءه لأنه يشعر بما يخرج منه كما ينتقض الوضوء أيضا بالردة وينتقد الوضوء بالردة وبالشك في الحدث وهذا شيء غير الأحداث وغير الأسباب قال وينتقد الوضوء أيضا بالردة وهو أن يكفر بعد إسلامه والعياذ الله تعالى لأنها تحبط عمله والوضوء من جملة العمل قال الله تعالى لئن لا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالردة كما تنقذ الصلاة وتنقذ الحجة وتنقذ الصومة وتنقذ الغسلة كذلك تنقذ الوضوء لأنه من جملة الأعمال الصالحة فلو ارتد أحدا ولا ياذب الله بأن أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو سب دين الله أو سب الله تعالى أو سب الملائكة أو وقع في أي فعل أو قول يقتضر ردة لأنه يجب عليه أن يغتسل أن يتشهد وأن يعود إلى الإسلام وأن يعيد الغسل وأن يعيد الوضوء يعتقد الوضوء أيضا بالشك في الحدث كأن يتوضأ ثم يشك هل أحدث أو لا الشك في الحدث من نواقد الوضوء بمعنى أنه بعد أن توضأ يشك في الوضوء هل أحدث أو لا وهذه المسالة انفرد بها المالكية أما غيرهم فإنهم يقولون الشك لا يزيل اليقين لكن عندنا إذا شك في وضوءه انتقض وضوءه ويجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى لكن هذا في غير المستنكح الذي يشك كثيرا يكسر منه الشك فإن كثر منه الشك لا ينقض الوضوح لأنه لا دواء له مثل الإعراض عنه كما قال سيدي أحمد الدردير رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه هذا والله تبارك وتعالى أعلم